وقفوا على هام الزمان رجالا يتوثبون تطلعا ونضالا وحي السماء يجيش في أعماقهم ونداره من فوقه يتعالى باعوا النفوس لربهم واستمسكوا بكتابه فاستقبلوا الأهوان فامتد في شرق البلاد وغربها نور تدين به البلاد جمالا فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم أصدم تخلف بعدها أشبالا فتشبهوا إن لم تبودوا مثلهم أسدا تخلف بعدها أشباب